ana qasd karbala wa husayn ta'na ana qasd karbala wa husayn ta'na manana yaqi fi fik ashuf ashufni tin al kabra ya zawara wa بيدا لزم دوري حوحي لا شو مني بيدا لزم دوري حوحي لا شو مني وجيت ودمعتي بالعين وجيت ودمعتي بالعين حفرتك رايدة بجيه وكلمة يا حبيب حسين يمشي بباجك حجيه واحبلك فدت عنا اضرب حبك يدلي وتدره هي بالاصل بس انت اللي ندي وتدر المي شب دربك مطاب والجنه بيد الزمريحه وحيل اشمنه <تصفيق> انا تذكر كربله ana yaqeen fikr ashufni ashufni yaqeenak gibna sayzawer habasir nawdif we khatara bitanzam ghurihou hayyishni ya bitanzam ghurihou بحبك بالزغر وياي شب دم وشرايني ورضعت بحالي بامي واشعر وياي شب دم وشرايني ورضعت بحالي روحت علي وترويت قبر وياي بسنين بحبك لبنان علمنا وقل لحسينك حسين وقل لعوفني من هنا او قلنا تذكر زماني how حلو الشمنه شمنه تذكر دله وحسينك فين فكره شو منه شو بنيت لك قلبنا سنزور حب باصر الماضي بالفكر والعين بس متكسره عيوني كل ما ارد اشوفه خيالي يصير بيشوف الدمع وما يريد يطيح بقول مكلبه خلوني ويلصوره والاكفار ظل ويا جنون وشبع من نفسي اتمنى وشبع اشوف من نفسي اتمنى زمريحه وحيل اشمنه نفس الفكر بيني واحس اني تعنته انا نا ياقين بفكر اشوفني اشوفني في قلبك Yashish maiyo murtarii Kalbi sir bithluoari Wohiyo Nidhaz ni tzir Nidhaz ni tzir Nidhaz ni tzir Nidhaz ni tzir Yashish maiyo عيوني تظل نسيت تغرق وجنيت دوما روح مزرعه <انزرعات> بقاعك وحبك هو ينبوعي وحسد الثمريت ب هواه تنسف دمعه شنو <شموعك> <وبيد> العمر لاجل <لجنة> شموع حرقنا بيد الزمن <الزمبوري> وانته <وحيني> لا شمنا انك <تكلم> تفكر بدي انفك اشوفني اشوفني انت اللي بقلبي لا تزورني ابو عباس المظيق مثل عابس احبنك انشد روحي ويا انشد روحي ويا عيني اذا لحظات انسناك اذا لحظات انسناك مثل عابس احبنك انشد روحي ويا عيني اذا لحظات وفن كربالة على الميمون أشوف أنك شلعونه مع أجن بي أخذك اليوم وأزور أنك وريد أغسيل ذنوب وريد أن أزور أنك ريد الزمري حوحا لك شمال أنك أنا أقصد الذان يقين فكر اشوفني اشوفني ليك قبل لا زوارك حطاس نظف ويدك حطره بيذن زوم ريح وحير الشعور بيذن زوم ريح وحير